عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالعبد يوم القيامة كأنه بذج فيوقف بين يدي الله فيقول له أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فما صنعت فيها فيقول يا ربي جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني آتك به كله، فيقول له، ارني ما قدمت، فيقول يا ربي جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به كله، فإذا كان عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار،